بسم الله نسأل الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم الحق نفعا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم والمستمين أجمعين نعم. يقول السائل أشار فضيلتكم إلى أن الله أمر بالقسط وهو العدل لكن هناك آية في سورة الجن يقول فيها تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب فما معنى القاسطين. القاصط هنا ليس هو القسط الذي هو لزوم العدل قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط القسط عن العدل القسط هو العدل أما القاسطون هنا المراد بهم المتجاوزون المعتدون فكانوا لجهنم حطبا الذين تجاوزوا وتعدوا الحدود التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بلزومها فهذا قاسط أي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 في المنام قد يأتي ويقول أنا الرسول لكنه لا يستطيع إطلاقا أن يأتي على صورة النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا مر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا قال لهم قائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له رأسا صف لنا من رايت صف لنا من رايت يعني أذكر لنا صفة الشخص الذي رأيته في المنام فإذا كانت الصفه التي رأاه في المنام مطابقة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 الشيطان ويتلاعب بعقول تلاعبا عجيبا لكن إذا كان اذا كان الانسان على علم وعلى بصيرة وعلى قواعد وضوابط علمية مؤصله فمثل هذا لا يجد الشيطان له طريق عليه ولا يجد لأن الله سبحانه وتعالى حماه بذلك أما الجهان يكثر يكثر يعني يكثر فيهم كثير جدا مثل هذا الكلام تجد هنا ما صلى العشاء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 لما وصلت إلى آخر كتاب وإذا بالمؤلف يقول لما فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشره وأخذت وقتا وأنا أقدم رجل وأخر أخرى في نشر هذا الكتاب وليله من الليالي نمت وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني في المنام ويقول لي يا فلان لماذا تؤخر نشر الكتاب و